حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا الله لا اله الا الله والليه المصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا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 وَجادلوا به باطلا ليدحضوا به الحق فاخذتهم فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حطت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب نار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 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاءِ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 اقْتَتِكُمْ انْفُسُكُمْ اذ تُدْعَوْنَ الى الايمان قالوا قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ الى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيل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 وَالَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ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 الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنْذِرْهُمْ يوم قلوب لدى الحناجر كاظين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الاعيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحط والذين يدعون من دونه لا يقبلون بشيء ان الله هو السميع البصير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 وَطَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ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 وَلَمَّا ادْرَأَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جِئْتُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِنْ أَبْعَثَّ اللَّهُ مِن بعده رسولا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 وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ إِلَٰهَهُ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدْنَا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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُذْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وطال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وقع الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قالوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن إنا لَنَنصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ لَنَنصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ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 فَليَمَن مَّا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي جك إ الذيين يستك برون عَ عبادتي إ الذيينَ يستك برعَ عبادة سدخُلون جه ماد اللہ جی للی چس را اندو انلدوفاد ان لن الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا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 هو الذي خَلَقَكُمْ مِن تُرَاب صَّ مِن النُطُفَههُ الذي خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍِثَُّ مِن نُطُفَه ثمَُّ مِنْ عَلَقَ ثمَُّا يُخْرجكُمْ طفن ثمَُّ للتَبَلُ غُ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون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 من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهام نما خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فانما نريانك بعضا الذين نعدهم او نتوفى انك فالينا يرجعون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 ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون